طهير قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك كفحكم بينهم أو أعرف عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا.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 ان قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف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 ذينًا رويا من صدقا لما بين يديه من التوراة واتينا ال انجيل فيه هدى ونورا ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهداه ونوعره للمتقين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 حق لكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو جاء الله لجعلكم أمته وحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات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 اِتَوَلَّوْا فَعَلَمَ انَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ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 ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عينه فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين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 من يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم ذلك فضل الله يؤتى من يشاء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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تأمرون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلكم أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شروا كانوا وأضل عن سواء السبيل